أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا فان Swing, Swing, Swing. ذل كالفضل من الله ذلك الفضل من الله <تصفيق> يا آن الذين خذوا ان في موت ثبالت او في وَإِنْ أصَابَكُمْ مُصِيبًا وَلَئِنْ اصفهان فضل من وایل یا نکه ام تکه <تصفيق> <تصفيق> فليقاتل في سبيل الله لِيَنَشُرُنَ حَيَاةً ذُنِيَّةً فِي الْآخِرَةِ اللَّهُ <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ومن يقاتل في سبيل الله فيقتدر يغلب بسم الله الرحمن الرحيم إن الله عطيانا كندا وثا الله لِيَ رَبِّكَ إِنَّ شَانِئَكَ صَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرُ إِنَّ شَأْنِي أَكْوَن أَنْزَل